هنا قصص كثيرة أيضا لفتيات وأمهات وبنات لتوفيت وهي تقرأ القرآن أو ختم الله لها وهي صائمة أو وهي ساجدة أو وهي راكعة بل منهن من أفاقت لتنطق الشهادتين ثم رجعت إلى غيبوبتها وقبض الله روحها كلها علامات لحسن الخاتمة لكن للأسف أيضا هناك بعض الفتيات ربما تموت بخاتمة أو بمنظر سيء شيخ عندك مثال حي؟ على فتاة توفيت على منظر سيء أو خاتمة سيئة طبعا المغسل أو المغسل الأول ما يبدأ في الغسل يشاهد الميت ليش؟ البعض منه يذهب للخياطة عشان يروح يعمل له التفصيل والياقات والكم والهذا فبالنسبة للمغسل المغسل الأول ما يشاهد الميت يفصل له الكفن مجرد النظر يفصل له الكفن ما يحتاج يجيب متر وقسم من هنا ستين ومن هنا ثلاثين خلاص يعتار متعود دائما فتقول يا شيخ عادت فيها يقول يا شيخ أول ما كشفت عن وجه هذه الفتاة شفت وضعها غريب مريب قلت يعني كيف وضعه مريض؟ قالت ما أقدر أتكلم يا شيخ في عندي أهلا قلت تطلعين برا يعني في السيب وكلميني طلعت الأخت مغسلة قالت يا شيخ شفت وضعها غريب يعني أول مرة يمر عليها في 11 سنة غسلت القصاص غسلت حوادث غسلت المحروقة غسلت المعفنها لكن المنظر هذا أول مرة يمر عليا شلو فيها؟ فكنت لا اللي فيها قالت يا شيخ يعني ما في يعني ما في حاجة أقول لك يا قلت لا لا قولي لي ما في حاجة قالت يا شيخ لقيت أني وضعها غريب كيف وضعها غريب قال لقيت يدها اليمنى على وسطها ولقيت رجلها اليسرى هذه مرفوعة على رأسها صبيعة طيب قلت والتاني يدها الشمال قالت يدها الشمال فوق رأسها كده فقلت الله طيب حاولت تتعدليها تتعدل اليد إلى المفرد وتتعدلها قالت حاولت يا شيخ لدرجة إني لو اتكيت عليها حكسرها ويقول عليه الصلاة والسلام كسر عظام الميت ككسر عظام الموحي فعشان كذا اتصلت يا شيخ بك عشان اقول لك ايش اسوي قلت هاتي فوطة وبليها بماء دافي وحطيها على اليد وحطيها على اليد الثاني وحاول ينزالها قالت سويت يا شيخ مو بالفوطة حطيتها بموية حارة وابدت قلت طيب اسألي, أسألي امه اسألي اقرب الناس لها. قالت ما فيها حاجة يا شيخ قلت ما في اسألي خذي على جنب واسأليها مش قدام المجتمع فتقول المغسلة خدت الأم على جنب وقلت لها كيفت يعني كيف وضع بنتك زي ما انت شايفها كيف وضعت قالت والله بتقول يا شيخة إن أمها لما ماتت وجابوها الغرفة كانت طبيعية لما الجاة المغسلة صار وضعها كده استغربنا في الحكاية دي قلت لها طيب إيش سبب كيف كيف ماتت فشوفوا يا أخوان الحكمة في كيف ماتت هذه الفتاة تقول يا شيخ أمها بتقول إنهم استدعوا الفرح فرح الزواج فستدعوا لهذا الزواج فراحوا للزواج زي المعازيم وجلسوا في الصف لولاني ثم بدأ الغناء تقوم يا شيخ أختي تقوم بنتي تستمع إلى أحد الأغاني اللي تفضلها الأغاني اللي تفضلها تقوم تستمع مات مالكة نفسها فقامت تجري وطلعت على خشبة المسرح ترقص وتقول يا شيخ ما هي اللي لفة أخذتها لفة وطيح على خشبة مسرح العرس وهي ميتة غطيناها وشناها في الغرفة حق قصر الأفراح في غرفة خاصة للعريس والعروس ولي بدل الملابس ودخلناها وغطلناها وصار بهذا الوضع لحبت. فقالت يا شيخ هذه ابنتي كانت مولعة بالغناء كانت من وراها ترسل أخوها الصغير تعطي فلوس يشتري الحلامة وتقول له روح لآخر التسجيلات داك جيب لي آخر الشريط السيدي الفلان, الفلان الفلان الفلان كله عشان تستمع لا بالدسعن فأراد الله أن يأخذ ويأخذ روحها وهي على هيئة راقصة بسر الله العافية والله علم إيش كانت يعني تعمل نسر الله أن يتوب عليها ويغفر نا. لها ويرحمها ويصبر أهلها ولا نحكم عليها يا أخوة نحكم كما ذكر لكن كما قال الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت نعم ما كانت تتصور هذه يوم اليوم تموت على خشب أو منصة الرقص قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح